وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يعد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه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 أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاجون والذين هم لأماناتهم وعهدهم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 عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 غاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون